بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما, ما يوم الدين يا كرم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 بقُلوا بِهِم مَرَضون فَزَادَهُم اللههُ مَ رَضَ وَلَهُم عذَابٌ أَلمون بِمَا كانَوا يَكْرِبون وَإذَا قِيلَ لَهُم لا تُسِدُ فِي الأرضِقانوا إ مَا نَحْن مُصْلِحون أَل إهُهُم المُصِدونَ وَلِ لا يَشعرون.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 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في رَيْبٍ مما نزلنا على عبدنا فأتوا بِسُورَةٍ من مثله وادعوا شهداءكم, وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا بَعوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ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 قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها او يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني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 وَودُخُلُ الْ البابسُ الجدَ وَقولُوا حَِّّة النغفرِ للَكمْ خطياكُمْ وَسَنَسيد المُحسنين فَبددل الذيينَ ظَلَوا قوَ النائرَ الذي قلَلَهم فَأَزَلناَا على الذيينَ ظَلَوا رِجزَم منِنَ السماء فَأَزَلنا على الذيينَ ظَلَموا رِجزَم مِنَ السماءائِ بِماَا كانوا يَفْسقُون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 أَ لا يَعونَ أن اللهَّ يَعلممُ ماَا يسِرونَ وَما يُعِنون وَمنِنْهُم أُّونَ لا يَعلمونَ الكتابَ إلاا آممانَ وَإِنهُم إللاا يَغّون فَوإنٌ للَِّذينَ يَكتبونَ الكتابَ بِأَديهِم ثمُ يقولونَ هذا مِنْ عِدِ اللههِ يَشْتَروا بهِه ثمَمَن قَلينا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 فباءُ بِغضَبٍ على غضَبَ وَلِكَافِرينَ عَذَابُ مُهين وَإذاَا قينَ لَهُم آمنُ بِمَا أَزَل اللهَّهُ قالالُون أؤمِنُ بِمَا أُنزِل عَلَنَا وَيَكفُرونَ بِماَا وَراء وَيَكفُرونَ بِمَا وَر أَهُ وَهُوَ الحَقُّمُ صَدِّقًا لِمَا معهُ قُل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قانوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُونَ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلََّ جَ أَهُم رَسُول مِن عِذِ اللههِ مُصدَدِق لِم معهُ نَبَدَ فرَيقُ مِن الذيَّذينَ أوطٌ كتاب نَبَدَ فرَيق من الذيَّذين أوطٌ كتاب كتابَ اللهَّ وَرأَظُهورم كَأَهُ لا يَعلمون.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 فَلاام أَسلَمَ وَجههَهُ لِللهَّهِ وَهُو مُحْسِن فَلَهُ أَجرُهُ عدَرَبِّ وَلَا خَوْفٌُ عَلَْهِم وَلهُم يَحْزَنون وَقانَةٍ يَهُود ليسَة النَّصارَ على شَيْء وَقاللَةٍ النَّصارَ ليسةٍ يَهُود على شَيْء وَهُمْ يتْنُونَ الكِتاب كَذَلِكَ قَا الذيينَ لا يَعلمُونَ مثل قَوْلِهِم.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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ مَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَى النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 وَإذْ جعلْنَّ الْ البَيتَ مَثَابَةً للنَّاس وَأَمن وَاتخِلوا مَِّقامامِ إبْه مَ مُصََّ وَاحدِن إلى إبْراهمَ وَإسماعلَ أَطَاحر بَيتَ للطائفين أَنْطَحِرا بَيتَ للطائِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن, مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْرِبْهُ عَلَىٰ بَعْضِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَبِئْسَ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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم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 يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَا بَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ و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 قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وما أوتي النبيون من ربهم